فَلَا يَنظُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإلَى السَّمَايِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطْحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَن تَمْذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِيطِرٍ إلا من تولى وكثر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم